بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون منكم وأنتم تكلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ تعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبير la يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعنت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا مَنِ الَّذِيَ الَّذِي عَمَّتْ عَلَيْكُم وأني على فَبَدَّلْتُمُوهَا تقوی یوما لا تجین نفس عن نفس شی شفاعة ولا يؤخذ منها وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ بكم البحر فأنجيناكم فأنجيناكم لا إله إلا ثم تخلت مولاي من بعد ثم تخلت مولاي من بعده وأن تبالي ثم عفوا وإذ مُوسَى موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا نكم کم آه oh, و و اذقنا بخود ما ما my وَإِذْ قُلْنَا لِخُنُ فَهِيَ تَفْكُرُ قُلُوبُ مِنْهَا أَيُّ شَيْءٍ تُمرَضَا فَكُنُ مِنْهَا أَيُّ شَيْءٍ ثم رادوا عند خلو الباب سجدا وقولوا وقولوا في فضله لكم خطا Here. <laughs> Da-da-da-da-da. <laughs> وَإِذِ ابْتَسْتَ كَامُسَ لِقَوْمِهِ فَقُلْ رَبِّ ابْعَثْ عَصَاكَ الْحَجَرِ فَقُلْ رَبِّ ابْعَثْ بِعَصَاكَ الْحَيَارَ مِنْهُ مَن شَرِبَ عِنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ ما شربهم مَن شَرِبَهُ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنَ الرِّزْقِ الَّذِي وإذ قلتم يا موسى لن I خواه oh. بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون, ويقتلون That's bala <laughs> ho صابئين من آمن بالله واليوم الآخر وامد صالحا وامد صالحا لهم أجربا إذا رضي ولا وَلَا عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم